وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُ لِيَتَعَلَ م يَتُهُ زَادَةُم إمَ نَ وَعَلَ رَبّتَوكلُون الذيَّذينَ يُقمونَ الصَّلَةََ وَنَّا رَزَقَنَاءُ مِ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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ رَبَّكُمْ ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فَمَا جَعَلَ لَهُمُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ فَمَن نَّصْرٌ إِلَّا مِن عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُوَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عليكم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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَكُم فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا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 فَمَنْ فَتَحَ وَإِنْ تَنَتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُدُونْ عُدْ وَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ تَسْمَعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر ودعاء رب عبد الله الصم البكم الذين لا يعقلون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 اللَّهُ لَا يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً فَتَنוْعَمُوا وَاعْلَمُوا شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم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 عَلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يقول الله أن يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم, ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل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 مَن كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِن أَوْلِيَاءَ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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين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 الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَصِيبُ وَاعْلَمُ أَنَّ مَا وَرِثْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ رَبَّ اللَّهِ خُمُسُهُ لِلرَّسُولِ ولد القرب واليتام والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. إن كالجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوي والركب أسفل منكم وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَادِيْنَةٌ وَيُحْيِي مَنْ حَيَّ عَدِيْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أليكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 فت فَثبتُ وَكُر اللهَّ فَسبتُ وَالكُر اللهَّ يكَث عَكُم تُفِحُ وَأَطع اللله يرس لَهُ وَلا تَنزَ فَتَفشَلُ وَتَهَذَر حكُم وَصبِروا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 وقال إني بريء منكم إني أري ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَاءُ لَئِنْ كَثُرْتَ لَيُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِكَ وَمَا لَكَ لَا تُؤْمِنُ بِالَّذِي أَرْسَلْنَا تََفَّذينَ كَفَهُ المَم كَتُ يَضْرِب نَجوهَهُم وَأَدبارَهُم وَذُوك وَذَابَ الحَرُقَ ذَكَ بِمَا قَدمَة أَدكُم وَأَنَّ اللهَّ لَْسَ بِظََّامِ لل كَذٰلِكَ مَآلَ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَثُرُوا فِيهَا يَا أَنْتِ لَا يَأْخَذُهُمُ اللَّهُ الله إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شديد فَلِلكَ بِأَنَّ الله يَلَ يَكُ وَييرًا نِعمًَ أَ مَهلَ قَوْمِ حتىَ يُويير ماَا بِأَمفُسِهِم حتىَ وَيير ماَا بِأَفُسِهِم وَأَن نَّب اللهَّه سَم كدَأ بِآالِ فِ الرَعونَ والَّذينَ مِن قَمرم كَذَّبُ بِآياتاتِ وَبّم فَأَهْكناهُ بِذُنُوبم وَأَغْرَقَنَا آلَ ف الرعون وَكُلّ كَانُواظَالمين شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقرون أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون تَتَفَقَّثَنَّهُمْ فِي حَرْبٍ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفُوهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَتًا فَابْدْئْ إِلَيْهِمْ عَلَا سَوَاءٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنَ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 فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي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 والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يثن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أكلوا مما وننتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 119. لذلك بعضهم أولياء بعض 110. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى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 لَم أُفِرَةُ وَرِزكُم كَر والَّذينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَه جَرُوا وَجَهَدُ معَكُمْ فَولائِكَ